ثقات منك يا ابو فاضل علمك ثقات منك يا ابو فاضل علمك وثقاب عقبي العلم نوحي وحنيني أصيح وما تجيني يا ابو يا شباك ya ziana bi al tahash min embshi yamna ya ziana bi al tahash min embshi yamna tara aynim qata' shari w yamini asih w ma أصواب لي بقلبك ضهدني مثل عمود المنية لا عضيد لا شوف عندي والعتب يسعب علي لو أن عندي جفوف يختي كنت حامي الفاطمية تعالي لي وشوفي يا زينب راح شوفي ترطاحت تشفوه في ايه كرطاها حتشفوه في يا زيانب والأجل قصار همامنا يا زيانب والأجل قصار همامنا واشاد مني الأجل سهمل بعاني أصيح ما تجيني يا فو يا شبه ونهار بخيامنا ايه برك بالهضام يا ابو فاضل وخي برك بالهضام حريج مخيمك هيج حنيني اصيح وما تجيني يا شبه ونهارب ndi ni ni bita ma nao haramna ndi ni bita ma nao haramna ndi va haqqil aliya شدت سهام لي بجسمك سهمنا شدت سهام لي بجسمك سهمنا والقدار حجب بينك ما تجي لي شاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي